قال يا قوم أرأيتم إنكم تعلى بينة من رب وأتاني منه رحمة واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة غايلة آية لاَ قَتَلَ اللهُ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلاَ تَمُسُّوهَا بِسُؤْءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جاء هُوَ الَّذِي آمَنَ وَمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ حِفْظِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَقْبَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَتُكَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ دَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَل كفروا ربهم ألا بعدا ليتمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام كمال بث أن جاء بعدي الحنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه وأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب